اللهم اجعل مشيئتك هي الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بدك عالم في مسير اليوم وراقب الله تعالى شؤون قصي رحمه سيئا في اعماله انه يليق لله تعالى فلمقينا ويسهل هذه الشؤون لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا ما علم انك انت على كل شيء قدير كما تعود في هذه مع القصص القرآني وكما علمنا في اللقاءات الماضية أن المولى تغربت على قص عليه هذا القصص بالقرآن الكريم لما ما نتعلم منه نفس الأحداث التي مضت مع من كان قبلنا نفس الأحداث التي تقع معنا الآن بس نتمسك لغيره للأسماء والأشخاص والأمكينة فهو نفس ما وطعه كنا تحدثنا في اللقاءات الماضية قصة ذكرها ربنا عز وجل لنا في القرآن الكريم وهذه القصة هي هو قصة أصحاب الساعة كنا من هذه القرية التي أمره الله عز وجل أن يصطادوا في جميع حيات الأسلوب على يوم واحد ويوم الساعة فإذا بهم يعتذون اليوم الذي نهامه الله عز وجل إلا أن فيه فعاكمه الله عز وجل إلا بأن الأسماء أو الحيتاء كانت تتات السبت في عمل حيلة استياد هذه الأسماء اليوم السبت فانقسمت القرية إلى ثلاثة أرسال قسم من فعل هذه المعصية القسم الثالث من ذكرون بالله كباره وتعالى آخر لأمورهم المعروفين لنورهم على المنكر وللقسم الثالث من القرية أصحابه السلبية المقيتة الذين لم ينهر هؤلاء العالم المنكر الذي فماذا كان النتيجة إخوتي فلا كانت النتيجة بأن المولى كبارك وتعالى عاقب أهل القرية الذين انتعقوا محالم الله كبارك وتعالى فأمس خارق قرنة وخنازيل ومسخ منهم إلى الخنازيل والشباب منهم إلى الخنازيل بني إسرائيل فقد فلا انتكبوا ذروب كثيرة بني إسرائيل أكلوا رميبار أكلوا الصحيح أكلوا أرمال ناس بقاطر ومع ذلك أنه الله عز وجل في هذه العقوب لماذا مسخت هذه القرى القرى الوخنازين؟ منهم عمر وجراء وقت المهد؟ انهم تحايلوا أنه على الشرق يعني انت تأتي الدم انت تعلم أنت؟ هذا اهول من ان تتحايل على شرع الله عز وجل في جدا بس التلفة قلت له بادنا انا لا اتعامل بالريبا هذه فرائت كله ده انت قيرت تتحايل على من انت غيارت اسمها اصبحت حالات سبو قائد أنت هذا في حال العشق اللي يرى رب الله. يبا أنت تزوجت المرأة لماذا؟ والله أحلها لزوجها فأنت تايس مستعام وهذا يقول له زينة. وذلك احنا قلنا في الدرس الماضي العبرة بما اضمر لا بما اضهد. العبرة مين؟ ميدة ايه؟ بما اضمر لا بما اضهد. راجب يتزوج المرأة اضنيه في قويسة يومين مضلق. هذا العهد العظمي لأنه فاس لكم دمنا في شهود وفي وليل وكل دمو المتوافرة أمامنا العبرة بما إيه؟ وبما قد نرى لكم أرسل لين ناخد عبرة بما قد نرى لكم أرسل؟ يعني هنا العبرة بما أرسل لكال المنافقين لحشد الناس إيمانا عبد الله بن أبيب السلطين جاهد مع رسول الله وقام بيصلي إن الله عزيزي قد إذا جاءت قالوا نشهد وإنك رسول الله أبي اشهدوا لا إله من الله لكن العبرة بماذا؟ العبرة بما أبمر. داخل ايه؟ ما داخل, داخل اليوم اخوة بالله ونتحدث عن قصة نموزة. كثيرا ما يتكبر. الراجل الراجل التعلم العلم. وآتاه الله من الآيات الكثير. التي المفروض يعني أن تجعله يستقيم على طاعت الله تبارك وتعالى وعلى شرعه ولكنه أبى وتمرص من ذلك وانسلخ من كل ما أتوا الله تبارك وتعالى يعني تعالى من الشريعة بدرس العقيمة وامور الشرع ولكن تجدت الشريعة في جانب وفي جانب العالم دين في ناحية هو غير وفي ناحية أخرى فهذه القصة فالنحلت قبل عهدي من تبيه صلى الله عليه وسلم ذكره ربنا عز وجل في سورة العراف آية خمسة بعد المائة الأولى إلى الآية السابعة والسبعين بعد, بعد المائة وقال تعالى واتف عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه أتبعه الشيطان فكان من الغاوين لو شئنا ورفعناه بنا لكنه أخذ إلى الأرض واتبعه مثله كمثل الكل تحمل عليه يدهد أو تبره يدهد ذلك مثل القوم الذين كذبوا بهاياتنا فاقصص القصص لعنهم يدهد كوم طبعا هذه الآية بدأت ربنا عز وجل لقوله وَدْلُ عليهم, عَلِيْهِمْ مِنْ, من يَعْنِي يَهُد وَدْلُ عَلِيْهِمْ يَهُدَ الْمَعَنِي وَسَلَفِ الْمَنِي وهذا يقضى بالله أيضا أو لكل من <س1> ان دبصر ان يعلمهم بهذا ليب هذا الامر وزيك في قصه اصحاب السكه نور عايز ان اسالهم على القدره التي كانت على الفا وهنا ودع عليهم النبي الذي ياتينا ويجلس لماذا يقول في ذلك ان هذا الامر بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهو امور واقعت هذه امور غيبيه ما علم احد وانتها وهذه عندهم في كتبه ولا ترى صلى الله عليه وسلم اعلم الله عز لله. واتلوا عليهم النبأ النبأ يقولنا هو يعني خبر أو حدث النبأ هذا حدث لابد يكون في أمر إيه؟ في واقع لهذه ليه؟ لهذه القصة هذه القصة يقولنا بد كل مسلم ينظر إلى نفسي فيه فلاص؟ كل مسلم عنده علم كل واحد من عنده علم وعلى قدر علمك ستحاسن كل واحد من عنده ايه? عنده, عنده, ما عنده علم. ايه مسلم عنده ايه? ولكن على فضل العلم ايه? سيوة يعني اذا تعلمت العلم الشرعي. اعلنت الاحكم الشرعي اذا لم تخضع. لذير الاحكم الشرعي تحاسب على هذا الان القديم وهذا العلم القديم الديه لذي تعلمته. طيب ان واحد برد يجعون له غهي طب التعلم العلم الشرعي ابس اه على هذا العلم. طب ما أنا أقول أن أصيبها متعلم علم الشرعي بس كل ما تعلم هو العلم الموجع عليها فأنا أقول أن أصيبها لها تعلم العلم نقول يقول أن هذا سيحاسب أشد من الذي يتعلم ولم قال لأن غالما يتعلم العلم الشرعي ده بوعد يتخبط كده ليه؟ يتخبط في الحياة الدنيا عزك الله ما يصيبه زي الكلب هائم الذي يمنعه إنما هو العلم الذي يتعلمه فهذا يا إخوة أشد شناعة من الأول لبقى لازم تتعلم ولا بد تعمل بالعلم الذي تعلمته طب لما أتعلم تحاسب أشد لما الذي منعها أن تتعلم طب تعلمت ولم أعمل تحاسب إضاء على هذا العلم الذي الذي تعلمه الإنسان وليم يعمل به خلاص يا إخوة طيب ليس برعاً مراضي بانتعلم العلم الشرعي. يعني لازم يا كل اللي هتعلمني. هاعمل به. ويعني مفيش حطة لأ اخت في هذا الام. انا نقول لك انت جيلة بانت جيلة عايز تكون معصور. عزمت وهذه اي اخوة. ولمان العزمت. لانت تعلم العلم الشرعي. وبما تقطع في خطأ. دي اعمل ايه? يطوب الى ربك عزيزي وتستغفى تبادل بالثوبة من الدم الذي ايه? الذي وقعته. رأس يا إخوة، وهذا هل سلم أحد من المعصية؟ ما سلم أحد من المعصية من سلمه عزيزي من من الله عزيزينا من هي؟ من الذين عصروا الله وكبروا لكم المولى عز وجل قال في آيات واته عليه نبأ الذي آتي الله وآياتنا تنسلخ منه العلماء كلهم مجمعين أن هذه قصة رجل من بني إسرائيل رأس يا في عهد نبي الله موسى ويذلك قال هذا هو جدد اسمه إيه؟ اسمه بادعان ابن باعورة اسمه بادعان ابن باعورة هذا عنده قول نكودي بالتفسير، تذكر هذا الاسم خلاص؟ ولكن في الآية هنا النورة تبرك وتعالى لم يذكر اسمه بنصي يعني نقول هذا هو جديد لماذا؟ بسيء تكون الآية عبر لكل من اسم لكل عالم يجب أن يكون له عبرة في هذا الاسم لا يفرد يقول مولا تبارك وتعالى وذل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فقال إن الرجل هذا أعطاه الله عز وجل من الآيات ومن الحجة ومن البراهيم ومن العلم فقال شيء كثير حتى رجل واقعا للتفسير قال إن المولا تبارك وتعالى أعطاه أو علمه الاسم الأعظم فكان مستجاب الدعو فكان مستجاب ليه؟ اتبعه. واحد يسأل. يبدأ الشخد الرجل ربنا ادهن للآيات. ربنا وقل اتيناه ويهي? فعلم نبه هذا ربنا يتكلم عن قال حنا الحمدنا على دهالتنا. نقول يقول هل من هذا الرجل. خلاص. يقول المولى عز وجل أعطاك ما تستقيم به على الطاقة خلاص قمضوا في نفسك فصل الله عز وجل في الصحي خلاص والرز وأعطاك ذاكرة تحفظ بها حتى أنك تحفظ قدر من أين من القرآن الكريم ومن عليك لزوجة صالحة خلاص يخبر وأبناء بارة يعرفون قدرك وحقك ورزعك بجيران صالحون وشرع صغرك الالتزام بالعلم أو الشارع ما تطلب أكثر من ذلك؟ أي زيب من هذه الآيات التي عقاك رغم بعز لذلك يا شوف أنت استقمت على الشارع ما الفرق بينك وبين الرجل الذي عاش في أمريكا مسكي؟ يجب أن يكون الفرق من المبينة؟ انت لك هو ايه? له عقل. انت بتسعى هو ايه? بتسع. لكن دخلوا ابو امه. لا? وبابو سلوط المية. وضائلوا الصريق. واصبح ابو درس. وانت جاء بيت المسجد وسموه محمد. شو فضل نعمل كده لبارة يعني ربنا ادنا ايه فلاص يغبقى؟ فلاص يغبقى؟ ربنا من الايات دي اعطاك يا اخي كثيره وكده انك جعلت ايه جعلت مسلم واسخر زي ربنا ضرب ما يود تدين كفر لو كان مسلمين اتمنى ان دي بيقول انا اش اللي مسلم خلاص يا اخو طيب ان ربنا اعطانا الكثير لذلك انت ما اعظم نعمه الله العبده نعمه العين صح عشان اللسان مش مش تنبيه. ولا نعمة العقل? طبكيت. ما اعظم نعم داع عنابك. ليه نعمة الاسلام اعظم نعمه? لا لان العين ربنا ادى عين والكافر لو عين؟ ولا انت لك عين واحدة. ادى لك ايد والكافر ادى له ايه? ادى لك عقل دراق. لذلك هلين نعم ربنا? ده بنت تزرع زرع. زرعك. زرعك بياخد وزرعك ياخد لا ياخد? ممكن كن زرع حسن من زرعك بالنسبة. خلاص يخل? ببداي امر بتشترك فيه انت وهو. لكن الاسلام هذا اعظم نعم لايك طرورة ما في العالم. اعظم نعمة الاسلام. لان ربنا معطاش لكل احمد. كل واحد والله ايه. طب وياخد نتاني بعض اعظم نعمة اللي بعد نعمة الاسلام. نعمة السنة كن مسلم أمسلم شيء مسلم, مسلم صوفي مسلم ورد أأني طائفة كن مسلم وعلى السنة لا تحمل الله عز وجل كن مسلم وعلى من أتحالي السنة الجمال كن النبي وأصحابه الكرام التابعين الفعلي ما أنتمي لطائفة ولا فرقة إلا لك ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يا أخوانا نشوفه مثلا اللي تقتدي به في كل امور ومن هو هو رسول الله صلى الله في مسلم اهل من هذه الهوى مسلم اهل السنه طب ايه هو ان انت تلت نعمه بعد نعمه في السنه نعمه طلب العلم ان تتعلم العلم الشرعي لان يا اخو النبي الاسلام يبقى يبقى ربنا خرجك من الكفار يا ابو ديه قاعد تشوف الكفار تعرف فضل نعمة, نعمة الله عليك أنك مسلم. نعم. شو بالكافر تعرف نعمة الله عز وجل أنك خلقك وأنت ايه وأنت مسلم. طيب نعمة السنة. آه لما ترى اهل البدع تعرف قدر نعمة الله عليك ان انت على ماهل ما السنة. طيب نعمة العلم. آه لما ترى الجهات. تعرف قدر نعمة الله التوارب لأن رزقك لي. لما جاناك العيد قلت هل راح عنده مرض فراح الواحد اجى بص يذبح له كبزوب يحققه كده شوف يا اخوانا الجهله عمل ايه الجزار اللي قطع الراجل اللي طبخ والثالث اللي اكل كله ملجئ او ذم مهما جاء جاء جاء ملي اودى هذا جاء يبقى يمننا الله عز وجل على تبيعه في الاسلام ونعمه السنه نعمه طال برحمة الله تبارك وتعالى على ديننا المورة تبارك وتعالى قلت عليه النبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها شو قال انسلخ منها قال لا يقال انسلخة حية عن جلدها ما معنى انسلخت يعني لم يبقى من جلدها القديم شيء شو قال عن مين آتيناه آياتنا فانسلخ منها تنعملها مش مش ترك شيء ولا انسلخ. هلان فترك انا ليه? انا وانسلخ منها. ولزلك يا اخوة. في كده الفخر رازي في قول لا عزيزة ان الله لا يهديه قوم حتى يهديه يو ما بأنفسه. فقال اجمع المفسرون على ان معنى هذه الاية ان والله لا نسيله نعمكا انعمها على عباده الا بسبب من انفسه. لبس. يوم انت تنسلخ عن الدين ربنا ايه? العقب. هي للعقول. ماذا تعاقب? بيساب زنب انت ايه? زنب الدات التلات طيب. ااتناه و ااتنا منه. شفت ما فانسلخ الحية من جدية. عندما ينسلخ من الدين يا اخو احدث ماذا حدث له? مجرد ان تنسلخ تخرج من الدين وما يشيق ماذا قال فاتبعه الشيطان فكان من الغرون. المرعج قل فأتبعه. الفيهة هنا للتعقيد. مجرد ما تنسلخ عن الشرق ربنا يعني ليه? ومن يعشب عن ذكر الرحمن ومقيد له شيطان. فهو له القريب. شوف تبتعدين عن الشرق ومن يصلت عليك الشياطين. هنا انسلخ أول من سلف فأتبعه الشيطان. ما معنى فأتباعه يا أخوة كلمة فأتباعه أتباعه يعني أضل الشيطان وأعمال وصل إلى مرحلة فيها قال اعتمكن منه فأتباعه الشيطان فكان من الضالين ولو شئنا فرفعناه بها وفي العلم الأفول يوفع صاحبه وبذلك الاسود قال إن الله يدفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين العلم هذا يرفع في الدنيا ورفع فيه ورفع في الأخير لا يبقى ترفع بسيطة البرجة في هذا العلم ولو رفعناه بنا مثلك الرسول قال ميرس إن رجلان يقدم فهما أصدق المعلم فهما يقدم فيه في القبره والعلم ما بأخر فلاقص وفي الآخرة قالوا إن قالوا اقرأ واتقل ورتب كما كنت ترتب في الدنيا إن منزلتك عند آية تقرأ بها قال ولو شكنا لرفعناهم بها ولكنه أخلد إلى الأرض أخلد معنى أخلد يعني مال إلى الأرض واتبعه السؤال هنا ما معنى أخلد إلى الأرض هل أرزم من أراضب رجل الله تبارك وتعالى قرار الجنة يجب أن يعلم أنه لي من الدنيا النصير يعني أنت عايز ربينه سبحانه وتعالى ما تتمعش بالدنيا إن جاءت قول الله هذا بصوت الله تبارك لكن لا تؤمن فيه لا تؤمن فيه؟ لا تؤمن فيه بالدنيا أنا أقصر وإذا المؤمن يا أخوة نحن محالا أقول لك نحن في لازلت لو علمها الملوح وأبناء الملوح لجال دولة عليها بالسلوح ندخل بيته لا تلاعى عنده غالية ولا تلاعى عنده صفرة ولا تلاعى عنده عامة يعني نصيفة لكنه سعيد بإيمانه بلايه الله رب تعالى غني بقاعاته لله بصرصاته بلايه بقاعاته عندنا نعمة من العبادة أنعم الله رب العالم بهذا كنت هنا يقول ولو شرنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هم مزاكرش حاجة من الارض. ال الاخرد الى مين الارض? الارض دي اخلد الارض يعني ايه? لمنصر. ميمان. مجاه. الكرسي. اي حاج? يتقول الاخرد الى ليه? اخلد الى الارض. ايه شيء سميع. اه كل ما الارض يعني ايه? ولكنه اخلد الى ليه? الى الارض. الله صيفا? اه يعني اراد ان يسود في الارض بعلم. تعلم العلم. عشان بالعلم ده يصل لفرس وصل لمنصبه ويسد بليه? ويصده بعلميها الآن. لما تعلمت العلم لاجل ايه? لاجل ايه? لاجل بهذا بهذا العلم. رأس اخوة? داي. قالوا اخوة هذا الارض. آآ ولزلك كم من رجل فتناء ربنا عمه العلم. حفز الكتاب عالم. ولكن أراد بعلم هذه الدنيا أخلد إلى الأرض واتبع هواه الهواء يا ما ذكر في القرآن الكريم إلا على سبيل الزمن ما مدع في الهواء القرآن الكريم فرأيت من اتخذ إله وفراه وما ضبر الله على علم وفتم على سمع وقرم وطعان على بسره ومن يمجيهم مع الله إلى فرأيت من اتخذ, اتخذ إله وفراه فأنت تكون عليه وكيئا أن تحسوا أن أكثر من إسمعون أو العقلون منهم إلا يا داود إنا جعلناك خريمة في الأرض فأبن بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى فلذلك عن سبيل الله من الذين يظلون عن سبيل الله لهم علامة شديدة لما نسع لهم الإساء لماذا يسمى الهوى هوى إخوى أنه يهو بصاحبه نعم يعني انت حالاً مثلي. اما انت تتبع الشرق. اما تتبع هراضي. ما لها يخلنا ثالث. اما انت بتمشي على كتاب والسنة. اما انت مع مينة. مع عرائك وافكارك. وهذا طبعاً. دجانب ودجانب. خلاص. تبعاً. اما ماشي مع فهذا ايه? فهذا يعني القوبة لكم مثال ايه اخوة? وهذا المثال اذا الشيخ رحمد شافي. عن والده الشيخ محمد شاهد. بيحضي قصة رجل خطيب. هذا خطيب طبعا كان هو خطيب بالمديد فؤاد. السلطان فؤاد. هذا خطيب طبعا السلطان بلاحضر كل خطبه عند هذا. الفطيئ. فصارف لسلطان المسلم خطب الجمعة. الخطيطة طبعا مراجل من الخطباء والطاف المقوهين والذي حدث اخوة اللي في الله انه صدف هذه الخطبة ان قدمها طه قوسيب لشهادة الدكتوراه من فرنسا شهادة الدكتوراه في الدغة العربية من فرنسا شهادة الدكتوراه في الدغة العربية من سعودية لا من فرنسا اللغة الفليسية من فرنسا في اللغة العربية من فرنسي. فطبعا الشيخ عن مين عايز يبسط السلطان. فماذا قال يا اخوة? طه حسين اعمى. بيقول بيقول ما عبس وما تولى. مين ما عبس وما تولى? يعني السلطان فؤاتي. لما جاءه الاعف الاعف الومين ظهر حسين ولكن هش له وبش لكن هش له ايه طه هذا قلنا بعد ما انتهت الصلاه قام الشيخ احمد شيخ محمد شاكر قال صلاتكم باطله والامام كافر ايه هو يعني هذا تعريض ما قبل يعني سلطان فؤاد لما جاء الأعمى هشل هو بشه ولم يعبسه. والرسول لما جاءه الأعمى عبسه بوجهه. فشلو خلي تعريض المقام بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض ما لا يفعل? انه هو عشان بس يتقرب وتودت للنجد. من تسميته في ايه من الان فاتت ليه? رأى واحد وهو يقول لك ايه? قسم الصوت. بسم الله لأن نحمي هذه الصورة، وهنا نموت في سبيلها. شوف في سبيل الصورة، سبيل الله عز وليل. هل ما في سبيل الصورة ده؟ راح فين؟ في السورة الحزم. على خبط نصيبك عن هذه الصورة، أنا خليه يدلك. وبعليه بلك للصورة رب يحميها. عبد الله ولي فدي الكعب. نمدن التهليل الكعب. هناص? وبعليه لقد تجلب الله على الميدان. تجلع الميدان وللعن في التركيش والعالي ولا تصدر اي مشكلة? والعالة الله في الميدان. واحد الله يقول لك إن اللهم انتهى لتهارير عصابة لا تعبد في الارض. انتهى لتهارير عصابة? يعني ما تكون التحرير. ربنا هل يعبد في الارض? طيب لو مدت مصر كلها ربنا خسب بنا كله لا يعبد الارض? طيب رسول قال الكلام ده امتي يا ابن بات. لأن الصحابة اللي هم الأمرين. هم مش ربعهم ورسولونها. لو مات النبي اللي ما رسلت. انا الاسلام. نعم. اخواني انا شدت الكلام الذي يقال. كل كلمة توضي بصاحبه. عادي طغط عشان تجربت الناس وده بلد الشيخ ايه? ده خطيب الصوت. وده مفت الصوت. وده شيخ الصوت. وده مش عارف بتاعي. الله لا عارف هو عشان يرفع قادر عند السلطان طيب انت حصل يا اخوان صبان مالت. والكراسة تتغير. كراسة التاني شديد انت عدوا بقى لا. الناس ادوا عليك ده خلال ده ده وقلوا علينا قمس. يا ده سبعت ايام عليك. يعلم الناس سبب التغيير اللي ده وردت الشباب ده وضليتي كمني. في اخوة هذا الوقت في ماذا حلف? الشيخ طبعا بعد ما انتهت. فقدم طلب الشعب. محمد شاكب مليل خطين يعيد الصالح هلأس أنا سعيده للصالح طبعاً أنا أمور رادي الراحل أنا أمور رادي الراحل أنا أمور رادي الراحل أنا أعلى فالرجل رفعوا قضية ضباً على الشيخ محمد شاكل لأنه ما فعل هذا ليه ما فعل هذا الأمر فالشيخ محمد شاكل هذا الناس والناس يعمل لا يجدون لغة عربية العالجة ممن دوسوا برأسا حيث في القضية هل هذا تعريض مقام النبوة أم لا؟ هل الكلام الأولى تعريض بمقام النبوة أم قال للعمر، فقال الشيخ لقد رأيت هذا الرجل في أحد المساجد يتلقى معالى المصرين معالى المصرين المرة وفريكة إيه؟ المولد روالة تعالى أكتو عليه الذي آتناه وآتنا في السلخة منها اتبعه الشيطان فكان منه ولا مشيطة بها. ولكنه اخرج الى الارض واتبعه. ما ينبغي اخوة بعلمك تطلب به ليه? تطلب به الدنيا ولا مقص ولا, ولا ولا مكان ولا كرسي ولا تنصي. يزالة الرسول الله عليه وسلم قال او من دخل على السلطان افتتيني. من دخل على السلطان ايه? افتتيني. الله هو رزالة طبعا تنفيني حال السلام الصالح. يعني الدخل احدهم. ايه يعني ارسل له الخليفه طبعا قال له يعني إيه؟ ماذا تريد مني؟ قال له مش عايز منك حاجه, حاجة. قال له لا مدني حاجه لازم تسال شاف فانا فيني ابلغك مين ولا لازم اقول انا هو تنفذ كلامي ده انا اقول لك عليه حتى اتي يعني يعني عايز اشوفك برج ما اقول لك انا له ايه بيقول لها تنسي لي حتى اتي ها مش هجيلك ابدا ولا تعطيني حتى سأسألة. حتى اسال اعدوا في بيت الله الحرام والقطفه التاني مش واضوه عايز حاجه تطلق يا ما بيت ربنا واسالك انت وانا بجوب بيت الله لا ليس بحاجة إليه. لهم بعد ما خرجوا. رضا من تطلعتهم من محارب. خرج من محاربهم. قال أنا لك أطلب الدنيا ممن يملكها. فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟. بس. فما نريد شيئا منكم. لن بغي يخل شيئا تطلب ولا مدانة ولا تضمع في, في دنيا. لنتك لا إيه? إيه أنت أخلد إيه؟ بس اخوة. وذلك اياك ان تداهن بديلك. وتريد شيء من دنياك بديلك. اياك ان تداهن بديلك. او تريد شيء من دنياك بديلك. جمي فران مشان فران ما يسعى لشي. خاطر فران كبه ده. لكن قولي ليه? الحق. يوضى الموكة الوحيك على عنك وردي عنك الخرق. اصيحون احنا طبعا بعده بدا احداث كنا في في, في, في كل ما بدات تمسك الشيخ زي ده وكل الناس وكنا نقولها مجده و هذا الامر ايه بدا الجني كل اللي كان تعمل بدا يشوف بدا ايه بدا يشوف هل احنا تكلمنا يعني بننجي واحد جالي بس جدت يقول لك شيخ أخياني تقول لكلام اللي كنت يقوله وبأحصر وده أنت شيخ عقلاني فعقلنا أنت متزن ليس بعقل قلت لأخي أنا هذا ما عقلني وما جيت بشيء من عندي هذه السنة فأنا قلت لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما والله بشيء من عندي أنفسي الأبد بس أن تقول لناس السنة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الله لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا اضرامات ولا ثوارات وما نجحت الضوء والآتب في أي بلد من الملدات لا عربية ولا إسلامية ولا غيرها وليس الأيام ستبدي لك الأيام القادمة بس طرعي لأن يأخذ المجهورة سنة المنهج الصحيح منهج النبي والصحابة هل النبي والصحاب والتبعين فعل هذه الأمور؟ رسول الصحابة انا هبك ان ندرك ان احنا نتصور ونمسك اللافتات ونمسك اللافتات العالم بتاع اه متن حلقة ما فعلها. ببلا تبعه انت ايضا. ربي ايضا. فليحدة للهينا على امن. ان تصيبهم فيه فتنة. فيه فتنة ارقص احنا وقيم في ده? مش عادلين اعملين? لما انت الشاب قولها في الحلوم الخليس. وجلس جمهورية قولت لكمان بعد ما ايجي هنعمل الدستور الدستور باسم ايه؟ جديد و هو دي انت عامل ايه احنا ايه في اللي احنا فيه خلاص انس الله العفو والعافين طيب ودرهغن <تصفيق> عليه ال... تشبيه ربنا عليه الفنساله خمنها فتبعوا الشيطان وكان من الغاويه ولو شئنا لرفعناه بها ولاتمه اخره الى الارض وتبعوا مثل يبقى بمثلوه كمثل الكلب تحمل عليه يلهب أو تطوك يلهب هل يا أخوة فيه تشبيه أخص من هذا؟ هل فيه تشبيه بمن يبيعه دينا؟ بأجل دنيا؟ بأخص من هذا؟ لما يشبهه المولا تبارك وتعالى بمن؟ بالكلب فمثلوه كمثل الكلب وفي آيات أخرى المولا تبارك وتعالى شبهه بمن؟ بالحماع فالمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها تمثل الحمار وعنده التوراة ولكنه لم يعمل بيه. عنده السنة ولم يأخذ بها يامتلو كمثل الحمار يحمل أسفار يحمل محمل كتب ماذا يأخذنا السفيد من كتب السنة ماذا نأخذ من القرآن الكريم إن لم بها في أوقات الفتن التي تقع بالأمة طبعا نفع القرآن الفيتنس ما سمعنا حديث واحد. الله يخبره قلت نعود إلى أن نفس أشوف حديث. نفس أسمع آية. ده في القرآن اللي يقول الديني. عايز أسمع حديث آية وأعلمون النبي يقول كلم. ويأخونا العلاج قال الله قال الرسول قال السلف الصعب. ولا ما اخواننا في القرآن الكتاب والسنة. للنبي قال لله هيحدث إيه عند نزول عيسى عليه السلام من مسيح الدجاة والدابة وأحل وخرجي أجوز ومأجوز إلى يوم قيام الساعة هل ما خبرناش يعني نسي الفترة دي ساقطت من الدريق مفيش أحاليك مفيش كتاب مفيش سنة السنة وإخوة قلت الله سفينة النموح من تعلق بها نجم تمسك الحديث كده أقول لأنا أمشي معك قول لأحديث هذا لها ليس أعجب أن <متحدث> نشي معه ما سيأخب؟ بذلك بن خطاب قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة إياكم وأهل الرأي فإنهم أعداء السنة قال أعياتهم الأحاديث أن يحفروه لا يحفظوا الآيات أولاً بأجل النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه خنوة بنا شبابا بيين بأخسش كذب يقول الشيطيني هادل اه دليل على ان الله عز وجل لا يستطيع ان يضرب الامثلة بالاشياء الحقيرة بغير المعلومة النفيسة. شوف ربنا بيضرب مسلمين بالكالب. ليه? عشان تتعلم. ربك مثل باحقر شيء. زيك ربنا هو ليه? من الذين تدعون من دون الله. مرحبا دون كسوقي او دراعي. ربنا مش عارفين. تسمع. ان الذين ادعوا من دون الله لي لا مرعقه الذي يخلقه ذباب ولو اجتمعوا لا خلاص شيء احقر شيء بدرجك مثلك احقر شيء عين لم يخلقه ذباب ولو اجتمعوا قليلة القول اللي يقول الله ينقض ضباء ولا ونجتمع بها. بس كده. يسلقهم ضباء مش كده. لا استمتدون. ضعف الطائق والمرض. يجب ان الله يستحي ان يضرق مماتة لما بعضها فأنا فوقها. فاتقول يا تبارك لك ايه? هذا اللي بيضربه بمين? بالكالب. خلاص? جمات الالكالب. وزلك اخوة اشوف كده الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لو كان مثال، لو فيه مثال أخص من كده، فلا ترى مرحباً. وطبعاً يقول له، هو ضرب بكلب الكلب، ومش أي كلب جمعاً. بأرض الكلاب. الكلب الليه؟ الذي دام بيالها. تحمل عليه يالها أو تطرقه يالها. هذا قد أخص الكلاب. الذي بحالة إيه؟ بحالة هذه. خلال زين وزين طوال المسال الذي إيه؟ أعطاه الله عز وجل العلم ويجعله ورأيه ورأى ظهره طبعاً دايك بلنا التفسير العامل من آيات كل المثال لكل عالم يسوء فالله عز وجل العلم أنني يرفعه وضوء عز وجل العلم لكن جعل العلم ورأى ظهري ونم ينتفق إليه فإنه هو ضربه وغلق المثال طب القصة حصل إيه فيها هذه القصة يعني يا هذه القصة قد ذكرها بكثير مرطبي يعني ذكر آل التفسير فإذا قلت كتب التفسير وذكرها بمتوزين وكذب الشيء كثيرا ذكرت هذه القصة قد من هذه القصة يغضب المولى عز وجل أمر موسى عليه السلام ومن معه أن ينسى لجيش لفتح بيت المقدس كان الجبارون المتتبرون فهم طبعاين هم طبعا مستورين على بيت المقدس فجاءوا إلى بلعام بن باع الراح. بلعام بن باع الراء هذا مع الزنبارون ما كان شيء ما على الله موسى ها؟ فقال إن هذا وجه كان عنده باسم الله العظم فكان مستجاب الدعاء فذهبوا إليه فقالوا ادعوا على جيش موسى وهو ادعوا منه؟ على جيش موسى فقال كيف أدعو على جيش نبي؟ ده موسى نبي هذا الجيش الذي معه جيش نبي كيف أدعو عليه؟ فقالوا له شاروا ربك واستخل ربك قال فنات فظهر له ملك فرؤية يقول له لا تدعو على جيش موسى إنهم على الحق لا تدعو على جيش موسى إنهم على الحق كنا طبعا بعض الولايات ذكرت قال في مئة فأعطل له بعض الهدايا قالوا استخل ربك مرة الثانية استخدوا مرة الثانية فراء بس بس مرة المرة دي. فجاء وليل الاستخرت ربي فرأيتم ندوس الحق لو ولده ما قالوا طبعا استخر ربك مرة ثالثة. استخر ربه مرة ثالثة فرأى نفسه رؤية. يعني خلاص اختم. انسغرت ثلاث مرات وقرأيت نفسي لين? نفسه رؤية. الوفودي بقى خلاص اختي ما اللي قبله قالوا ان الختال اما واجب واما مستحب. تيجين تطالع كلا من اه. لا لا هو عادة ولا حاجات. ولا في حاجة في الدليل في الشرع تقول ان الختال من الشرع. اخواني يا مالانسان. فهذا رأى ثلاثة ويال يوم رأى الرابع يوم الرابع استخر فلم يرى شيء. لو رايت يعني ما شفتش حاجه قال طلب انك ما شفتش يبقى كده ليه ربنا راضي عن ايه راضي عنك ان تدعو على جيش مصر فا هم خدوه معاهم عشان يضرب على جيش موسى رجع على على جيش موسى بيقول اللهم اهلك جيش موسى واهلك جيش الله اللهم عليك يا جيش موسى وعليك يا فكل ما يبني ساب يهدي ربي سبحانه وتعالى ساب بيد الفجاع يدعو على يد مين يدعو على قومه ان سوف تهلك سالف تهلكوا احنا هنا بيهد. ما افعل نور تبرز انا يدعو عليا يدعو على مين يدعو على ديش المهم ياخد ماذا نفعل لنقاتل المصريين مع فاء قال لهم موسى ومن معه استروا عبر مصر وليس معهم نساء. فطبعا انتم يعني اخذجوا لهم الفتيات. فطرعا ولا تمنع واحدة نفسها من رجل من وقعوا في المعصية الزنا عندها ايه? تنصروا عليها. فالمومي ذهب دي النساء الى ابن اسرائيل. ماذا حدث يخبر? واقعوا في الزنا. ووضع فيه بالزين قال يا أخوة الله عليه المطاعون فمات منهم في يوم الوائد سبعون ألف من الف. فعل هذا الذي فعل هذا فأنه كان نائب القائد كان قائد زهب لغاهم يقضيه فلما رجعوا ذي القوم فعلوا هذا ليه؟ هذا الأرض فدخل على نائبه فوالذي امرأى عنده الرغيم فالمؤمن وضع الحربة فيها فقتلها ثم ايه الخد رفعتها ثم ايه ثم رفعها خلاص فقال الله ثم من فعل هذا فعلنا به هذا فكشف عنا البلاء وتبع علينا فلما فعل ذلك تاب الله عز وجل ايه تهم الله عز وجل عليه خلاص ورفع عننا البلاء وصاروا من مولدة وركة وتعالى فرص يخوة قالوا أن هذا الرجل أولا ابن عباس قال قال الله لسانه أصبح لسانه كن لسان الكلف لأنه لسان الكلف هناك أصبح عادة بحاله نبي الله موسى وأشار عليهم هذا الإيه وإن ترامل عندك من الآيات وعندك من العلم من الزنا حتى تقنص هذا وإنت تعلم أن موسى نبيه ومعه وما هم والدين على الحق ما ليهوى فصة ودنسين يعتن المولى تبارك كل واحد من ربنا أطع علم شرع ماذا تعلم بهذا العلم الشرعي الذي أعطاك الله عز وجل تعمل وياك أن تبع دينك بعرضه من الدنيا زائر ما ينبغي أخري سيبعدينه أبدا ما لو بجميع أموال الدنيا لا أصبع له ظالم أنك على الحق فانفضي عليك من الدنيا. قوله ذلك ان الدنيا زي رسول من تعلم علما مما يتقى به وجه الله لا يتعلم الا يصيب به من الدنيا هذه العرفه يجد الجله يجدر احتدى تعلم العلم ما النسبات جاري به العلماء جار ليصرف به وجوه الناس الا اكبر الله عز إنه عزم العلم إليه عشان خبول فرنكة مجالب فرن موافر ووصل لمرتبة من إليه مرتبة كبيرة من العلم وإذلك يا أخو أول من تصعر عدوه من النار ماني الزاني السالب وشرب الخارب صحي إليه؟ نعم أول من تصعر على النار هو في العالم بالعادلة العلم يا قراء ماذا عملت فيما أعطيتك؟ خلا رب كنت أقوم به كذبت لما قرأت أن يقال قرأ. علمت أن يقال عالم لكم يا أخوان الله عشان يحفظ القرآن؟ عشان يتعلم علم الشرعي كم قضى عمره كله ومع ذلك العراقبة أول من تصاعد من المنظر ما طرق وجهه من مدوه الخير لله وأنفقته لكن أنفق لله عشان بيتنسوا فلان ده جواب ده الرجل ممتابة بخير وراجل برء وراجل الحسام ثالث الرجل المصيبه ده المات في المعارضة مات لله لقال يقال عنه ايه جريب وقال عنه شجارة فالاخر المصيب بيتون قال ليس لو في الأخرى دي. ليس في الأخرى حد الشرطان المعشوات قد المصيب أو هل يجب أن يتكلم في الصلاة والأول ستة؟ المأموم لو تكلم في الصلاة بغير التسبيق تطلق صلاة أمامها لا أسهل بالله واحد يقول أنه هذا ركعة الإمام المقهر يقول أنه ركعة؟ والأمر أنت عليه؟ لا أجاب ركعة الإمام يقول أنه ركعة والأولاد جاب رأينا. كان مقفل بلنا. خباص موداء يعني عمل نفسه في ده. عشان يصبح صلاة الناس أبطل صلاة هو الوضع. وانه كنت تتعين الصلاة. يعني رسول قال هذي الصلاة لا يصرق فيها شيء من كلام البشر. إنما هو التسبيح والتكليم وقراءة القرآن. نعم. انا بصدر امام. لمجل خمسة. قامة وراكسه جت ثلاث جت ثلاث سبحان الله بس هو منشف دماغه والمصمم ان هو لازم سبحان الله ما فيش نعمل ايه نعمل ايه بدل الحاج ده يا اما احنا نجيب الراجل يقول لك على بابا راس ومن سلم معه ولا انه مخطئ صلي اهو عن ثلاثه صلاه تطه اه عارف وجود ثلاثه في انت ايه الرابع المفروض تكون تسلم تنفصل طب ناس معاه راضوا يصلح زيه ومش عارفين دول بيصلوا على ايه نعمل ايه في الحاله دي خلاص بعد ما يسالها خلينا تجيب طوعه بس راجع دول بيصلوا ركعه وصلاههم صح ها اوتت صلاه جديده دي صلاه جاب خمسه سبحان الله ما فيش ليه. راعد يستنيها. في خمسة خمسة. خلها خمسة مع كبير يجيب ست. سبحان الله ما في فايلة ما عادي يستنيها. يما تسنيها يما تسنيها يما تسنيها. يا راعد جبل متبعوشه انا عارف مو مخت. يعني عارف اللي ذي خمسة وافت معاها صلي بصلاة انا طبق صلاة هو صحيح. ليه هو ناس اللي جلاله متعبد. ويفل السابع يقول له ايه? سبحانه الله ورحمة الله. كن في الدم. الله سلام عليكم. ما سلمنا. كده ايه. لان الفرق. كده تكرر. في نفس بكعاتي. عدد قد بك عدد اه اه الصلاة. اه اه حرق صلاة. وزي كنا بيجي تنفصل عن الامامة. عن الامامة. الامام ارغال الإمام في الصلاة. وانت تعبت في الصلاة. تنفصل. تكمل صلاة تقول سجل حدث لك عوزه وانت حدث النفسك انت عايز امام قوله ان انت نقضي حديث ما اسمه في الصلاة واكمل صلاة هو مسلم. دي على جديد حديث سيدنا معاذ كان يصلم مع عن النبي وارجع يصلم بقومي. فصلى صلاة اطانا بها بقومي فرجل انفصل في الصلاة كامل صلاته وده جاء مين? النبي يشكو له حال معاذ. النبي قالوش عيد الصلاة. ما قالوا عيد تزد انفصل عن امامك. خلاص? المعصر تن؟ الشيخ مصحاق الحويني هو دي بي بوكي ورد بقال هازي بدعم هل هازي بي بي بوكي ورد بدعم؟ دي ألمة من؟ لا يعني محرق بي اوض المصارع نجمون لبوكي ورد في الداية ده بوكي ورد حاقين وكتعاش هاي زيناح هل هو الوض المصارع زي كده؟ اه لا يا اخي انا هذا هذا ليس المحرق ماشي خرص ليس المحرق مشاه خرص اعزني بي صوره هاي تابع بوليس هذه ما راحوا اولاد المجتمع باقي المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا